إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ كُلُّنَّا إِلَىٰ رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قُلْ إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 ل فَوقهِم مقول من النَّار وم تَ تحتهم مضول.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 اولئك الذين هداهم الله والائك هم اول الالباب فمن حق عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه مبنيه تج وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض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 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ورضى الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل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 لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من مَا ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بِهِ ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا وَ إِما أُوتتهُ علىِم بله ي فتن بله يَ فتنةُ, بل فتنة وَ كأكثرَرَهُم لا يعلمون.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 وأسلمونه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسننا أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقال نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله قداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين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 يكون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإلاهم قيام يوم الضر ونشرت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء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 وشيق الذين لك خروا الى جهنم مزمر حتى اذا جاءها فُتحت ابوابها وقال لهم خزمتها الماتكم رسل منكم يرون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرون لقاء يومكم هذا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 قال ان اجر العاملين وترى الملائكه تاس سرن من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقد يديهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب الله